قال الماتن رحمه الله ولا تقتضي التكرار على الصحيح. قوله ولا تقتضي يعني صيغه الأمر لا تقتضي التكرار على الصحيح. وقوله هنا على الصحيح يشير إلى أن هناك اقوالا أخرى تدل على أن صيغه الأمر تقتضي التكرار. ولذلك قال إلا ما دل الدليل على قصد التكرار إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. نفهم من كلام الماثل هنا أن صيغة الأمر تحتمل الامرين تحتمل التكرار وعدم التكرار لكن الماثل رحمه الله يرجح أنها عند الإطلاق لا تقتضي التكرار إلا ما دل الدليل فهو لا ينفي التكرار بالكلية الماثل لا ينفي التكرار بالكلية ولكن يقول نعرف التكرار بايش بالقرينة أو الدليل الدل على التكرار وإلا في الأصل أنه لا يفيد التكرار. يعني لو فعل مرة واحدة نعم أجزاء إذا أمر الإنسان بأمر الأصل فيه أنه يفعله أنه يفعله مرة مرة واحدة لا يطلب منه تكرار هذا الفعل ولذلك بعض أهل العلم جعل لهذه الحال ثلاث صور جعل لهذه الحال ثلاث صور الصورة الأولى قالوا أن يقيد بما يفيد الوحدة أن يقيد بما يفيد الوحدة يعني الفعل مرة واحده فعندنا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من اليه سبيلا، فهنا ايه؟ أمر هنا امر بالحج. ليس كذلك؟ طيب ونحن نقول إن الامر عند الإطلاق لا يقصد التكرار إلا إلى دل الدليل قالوا بعض الصحابة فهم منه التكرار فلذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام قال لو قلتها لوجبت الحج مرة الحج مرة فعلمنا من هذا الحديث أنه, أنه لم يفيد التكرار هنا وإنما أفاد الوحدة لكن عرفنا إفادة الوحدة بإيش أنه جاء مقيد يفيد هذه الوحدة هذه صورة هذه الصورة الصورة الثانية قالوا أن يقيد بما يفيد التكرار إما صفة وإما شرطا إما صفة وإما شرطا ويمثلون الصفة بقول تعالى والثارف هو السارفة فقطعوا أيديهما والسارق هو السارفة فقطعوا أيديهما جزاء مما كتب مكرا من الله طيب هنا علق بإيش قيد بالصفة فمتى وجدت صفة السارفة قطعت الـ. إذن القطع هذا يفيد الأمر بالقطع يفيد التكرار كلما تحقق كلما تحقق الصفة لأنه مربوط بها أو مقيد بها الثاني أن يقيد بشرط ويمثلون له بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتحروا وإن كنتم جنبا فاتحروا فهنا جعل نعم الجنابة الجناب شرط شرط في الطهاره يعني الـ الـ كل ما حصلت الجنابة نعم حصلت او أمر الإنسان بالظهارة فعرفنا التكرار من خلال هذا الشرط عرفنا التكرار من خلال هذا الشرط وهناك عبارات تدل على التكرار قالوا كلمة كلما هذه تفيد التكرار لو قلت كلما دخل عليك, عليك رجل فأكرمه فأكرمه فهل يقتضي هذا التكرار أم إذا دخل رجل واحد فقط تكرمه وإذا دخل آخر لا تكرمه ماذا يفهم من هذه الكلمة لأن كل ما تفيد كل ما تفيد التكرار كل ما تفيد التكرار ولذلك قالوا لو قال الزوج لزوجته كلما دخل فلان فأنت صالح فدخل عليها هذا الرجل ثلاث مرات فتطلقه ايش فتطرق السلام هنا قال ما رحمة الله إلا ما دل الدليل على خصي التكرار ولا تخصي الفور هذه مسألة هذه مسألة أخرى نحن قلنا قبل ذلك ثلاث صور ذكرنا صورتين الصورة الثالثة هي الأمر عند الإطلاع هي الأمر عند الإطلاع وفي الثلاث المذكور هل يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار ولذلك خلاصة هذه المسألة أن الأمر عند الإطلاع لا يفيد التكرار الا اذا دل الدليل على ان المراد من ذلك التكرار الا اذا دل الدليل على ان المراد من ذلك التكرار قالوا هنا ولا تقتضى الفور هذه مساله هل الامر يقتضي الفور او لا يقتضي الفور على قولين القول الاول انه لا يقتضي قالوا انه لا تضيق الفرض الفور بل هو على التراخي وهذا القول قال به الشافعيه أو بعض الشافعية وكذلك الحنبية والقول الثاني وقل به الزمهور فالمالكية وبعض الشافعية والحنابلة وغيرهم نعم قالوا ان الأمر يقتضي الفور وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح لأمور الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أن الآيات والأحاديث دال له على سرعة الأجل دال له على سرعة الأجل وآمره بالمسارعة بالعمل. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم نعم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فهذا أمر بالمسارعة نعم وادله اخرى دلت على ايضا المسارعة بالأعمال بادروا بالأعمال نعم إلى غير ذلك هذه كلها تدل على على المسارعة وأن الأمر يفيد الفور قالوا ومن النظر نقول لكم أنتم تقولون انه على التراخي فنقول لا بد ان تجعلوا لنا حدا ينتهي به هذا الامر فان جعلتم حدا فلم يصبح حينئذ على على التراخي لو قلت مثلا الامر يطبق او ينفذ بعد سنه فوضعكم لهذا الحد نفى كلمة التراخي لأن التراخي عندنا مساله التراخي عندنا باب مفتوح ما يحدد بحد التراخي باب مفتوح لا يحد بحد فإن قلتم له حد فخرجتم من مسمى التراخي وإن قلتم ليس له حد فمعناه مفتوح إلى وقت الوفاه وحين اذا ضاعت وحين إذن تضيع تضيع الاوامر حين تضيع الاوامر فهذا يدل على هذا يدل على ان قولكم إن الأمر يختص بالتراخي نعم او ان الامر بالتراخي هذا ليس بالصحيح وأن الصواب ان الامر انما هو على الفور. والأدلة والنقاش في هذا كثير. لكن نقول إن الصواب أنه على الفور. صواب انه على الفور. إلا إذا كان هناك مانع. وانبنى على هذه مسائل كثيره مثل ما يتعلق بالحد هل هو على الفور أم لا. مبني على الخلاف في هذه المسألة. هناك مسألة يتكلم عنها الأصوليون وهم يقولون هل الأمر بالأمر بالشيء؟ هل الأمر بالأمر بالشيء ليس امرا به أم هو امر به حتى تتضح مسألة بالمثال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصبيان مروهم بالصلاة لسبع مروهم بالصلاة لسبع فعندنا الآن آمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومأمور بالأمر وهو الأولياء وهو الأولياء فعندنا اولا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وعندنا الأولياء وعندنا الصبيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم آمر فنقول هذا أمر أمره أمر وهو هنا يأمر من يأمر الأولياء أن يأمروا لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم آمر ويأمر الأولياء أن يأمروا يأمر الأولياء أن يأمروا فهل الأمر بالأمر أمر للطبياء؟ هل الصبيان يدخلون معنا ويسمى هذا أمر في ام أم خارج عن ذلك نعم قال بعض أهل الأصول إن الأمر بالأمر بالشيء ليس امرا به ما لم يدل الدليل عليه يعني الصبيان لا يؤمرون لا يعد هذا أمر بل هو أمر للأولياء الأولياء مأمرون أن يأمر الصبيان وأما الصبيان فليسوا, فليسوا, مأمورين فليسوا مأمورين إلا ما دل الدليل على أن على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر للمأمور فهذا يعد أمرا مثاله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر بن خطاب يذكر له أن ابنه عبد الله طلق امرأته هي حائب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فلي فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر أمر عمر, عمر أن يأمر ابنه فصار عندنا مثالين الأول مثال الصبيان قلنا إنه لا يعد للصبيان لا يسمى امرا للصبيان نعم وهنا يسمى امر لماذا؟ قالوا لأن القرينه أو دليل دل على ذلك لقوله مره فليراجعها لقوله مره فليراجعها ففي هذه الحال يعد أمرا وأشار إليها بعض في قوله وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، يعني في حديث ابن عمر قال الأمر للصبيان نذبه نمي لما رواه من حديث عمي يعني حديث مروهم بالصلاة لسبب، مروهم بالصلاة لسبب.